سَالِمٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالَّذِي نَقَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصان من حمأ مسيون قال فافرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من يوم الوقت المعلوم قال رب بما أبويتني لأزينن لهم في الأرض ولأبوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 124. دخلوها بسلام آمين 125. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرع متقابلين 126. لا يمستهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين 127. نبئ عبادي أني أنا وأن عذابي هو العذاب الأنيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم ودلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على 129. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القامطين 120. مِنَ ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون 121. قال فما خطبكم أيها المرسلون 122. قالوا إني أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّهُمْ أَتَ تَّنَجُّوهُمُ الْأَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُؤْمِنُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرٌ 119-قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 110-وأتيناك بالحق وإنا مِنَ 111-فأسر بأهلك وَلَا من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد 119. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 110. وجاء أهل المدينة يستبشرون 111. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَدِيمٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مورضين وكانوا ينحتون من الجبال بلوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصدحين فما أغنى عن ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وَمَا بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو القلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المتاهي والقرآن العظيم لا تمدن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 114. عما كانوا يعملون 115. فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 116. إنا كفيناك المستهزئين 117. الذين يجعلون مع الله إلها